امرا من عندنا انا كنا مقسين رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم مقنين 126. ربكم ورب آبائكم الأولين 127. بل هم في شك يلعبون 128. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 129. يغشى الناس هذا عذاب أليم 120. رب عنا العذاب إنا مؤمنون 117. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين 118. عَنْهُ تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 119. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون 110. يوم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 119. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون 110. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون 111. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون 124. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون 125. واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون 126. كم تركوا من جنات وعيون وَنعْمَتَ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا ذَنِيَّ إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ انه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين جئتنا الاولى وما نحن بمن شريرين فاتوا بآبائنا ان كنتم صادقين اهم خير ام قوم تتبعوا والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين وَماَا خَلَقُونَ السَّماوات وَْأَمضَ وَماَا بَينَهُ مَا ل عبين مَا خَلَقُ نَهُم إِللاا بِالحَِّ وَلكِ أَكثَرَهُم لا يعَّمُون إَِّ يَوْومَفَصْنِمِ قاتُهُم أَجمَعين يَوْمَ لا يُغْنِي مَوًا عََّولين 111. ولا هم ينصرون 112. من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم 113. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 114. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. 124. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 125. ذق إنك أنت العزيز الكريم 126. إن هذا ما كنتم به تمترون 127. فِي المتقين في مقام أمين في جنات يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلَيْنَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عين يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ